والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلته انهم الى ربهم راجعون يسارعون في الخيرات وهم لها تابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها تابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في غنرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى إذا أغذى قسرة فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم, لا تجأروا اليوم إنكم من إنكم إنا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم قد كانت انت صول ستنتم رائع ا بكم تنتفول مستكبرين به سامرا تهجرون مستهني به أدروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أفلم يتدروا في أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رُسُلَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رُسُلَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ, جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم التماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت التماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بَلْ أَتَلْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّادِقِينَ وَهُوَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ إن الذيينَ لا يُ مونَ بالِآاخِة عن الصّراطِلَ نكيبون